بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم. أجعل أفئدة من الناس تهوي لهم ورزقهم. وجبهم. جمعنا الى يوم يسكون ابدى انك ما نخ يومنا ربنا ليقيم صلات فجعل الأفدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم ورزقهم من ثمرات إلا أنهم يشكون ربه Good girl